ومن قلب لا ي خ ش ى ومن عين لا تدمع、آمين. ومن نفس لا تشبع、آمين. ومن دعاء لا يسمع اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا وقلبا خاشعا、آمين. ذاكرا ش ا ك ر الهدى و س ا ن ذ ش ا ك ر ا و ع م ل و ي ه غ م ت ق ب ل و ي ه ذ ا صادقا ا ل ل ه م ا ن ي ونعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم ا ل ق ي ا م ة وروعته